تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب في المرتفع عندما تكون المقاطعة صعبة يجب على العربة النازلة أن تترك الأولوية للعربة الصاعدة أمر بحذر